ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خالت من قب لهم المسولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.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 الله يعلم ما تحمل كل أنسا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته